بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان من سراقه ما إن صغرا ان الى ربك ترجعا ارايت الذي ينهى عبدا اذا ظننا أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى فاللالة إلا ينتهي لنستعن بالناصية ناصية كاذبة ضاطئة فلذل ناديه سندع الزفانية لا واسجد